بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا إنسان في أحسن تقوين ثم عدناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله من الحاكمين